يوم يخرجون من ا ل أ ج د ا ث سراعا ك أ ن ه م إ ل ى نصبه يوفضون خ ا ش ع ة أ ب ص ا ر ه م ترهكهم ذله ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون